نحن جيران بذا الحرم حرم الاحسن والحسن نحن جيران يارسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ي ع ط ف ت ي ج ي رتل ا عالم أ ه ل البيت المصطفى ا ل د ه و ر ي هم آ م ن ا ل أ ر ض فادكرى ي شبهوا بالانجوم زهوري مثلما قد جاء في ا ل س ن ي 「よろしい」「ありがとうございました」 「ファンナンバーグ」「ブルーケしジ」「ムーディン يارسول الله سلام عليك يرفيع ا الشان والترجيع عفتي يدي رتل ا عالم يا أ ه ا ل الجود والكرم يا رسول الله سلام الله 「よはい